بسم الله الرحمن الرحيم اذا ز ل ل ت ل ر ض زلزالها واخرجت ل ر ض اثقالها وقال ا ل ن ا ن ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ر و ه خ ي ر يره يعمل مثقال ذروه شرا يره